يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم من قبل ان يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم لا لن رشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرة الوثقا، فقد استمسك بالعرة الوثقا لف صام لها، والله سميع علي.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 أولئك أصحاب النار هم فيها قادرون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. 114. فبهت الذي كفر 115. والله لا قوم <تصفيق> قال أو كالذي مر على قريته وهي خاوية على عروشها قال أن لا يحييها الله بعد موتها فأماته الله لآت عامٍ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 وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشسها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحمي الموتى قال أ تؤمن تقم قال فلا ولكن ليطمئن قم إن قلبي قال فخذ أربعة من طير فصرهن إليك ثم جعل على جبل منهن جزها ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم